أنا لست ممن قال كان أبي بل قلت للأكوان هنذا عزم وإصرار ملا قلبي لم يثنني قول لذاك وجا ها أنا, أنا دا أروي الحياة سعادة وتقاور وقه هنا ومر لي الدرب لن تاجني ما كنت اسمعهم فذاك انا Åh, la, la, en av ليس دربي من ورود كان شوكا قاسيا قول الطريق انت عثرت أولاقي من يجود حب أهلي قربهم صدق الصديق لست أنسى أنني يوما سعيد فارتقيت كي أغني Z t referred upp till T behaviors Han om vad Ni kan